بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب حكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلي بكعكم متاعا حسنا لا أجل إلى أجل مسمى ويوتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستخفوه منه ألا حين يستغشون تيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليأوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد براء مستة ليقولا ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فقو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به أن يقولوا اي يقولون لولا ان الى عليك لرجاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى كن فاتو بعشر سور مثله مفتريات ودعوا ما استطعتم من دون الله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 وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في داخله إلا النار وحبطنا خدعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَكِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحسان فاناه موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن الظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون شهاد هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجاء وهم من أخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يباعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا يجرم أنهم في ناخرةهم لاخترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولصم والبصير والسميع ألي السويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين للا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم يليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا باب يرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظلكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة, وآتاني رحمة من عندي فعملت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهمانا إن اجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن يأراكم قوما تجهدون وَيَا قَوْمِ مِنَ, من اللَّهِ إِنْ طَرَطْتُمْ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَجْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جدال فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصوادتين قال إنما ياتيكم بالله الله إن شاء وما أنتم بموجهين ولا ينفعكم يسحي إن رس أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن استرعتهم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحنا الأولى يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئف بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب ريف الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مغ عليه ملأ القوم يسخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتي عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا كن نحمل فيها من كل زوجين اثنين وآلك إلا من سبق عليه القول وبدامد وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرى ومرسى إن ربي لغطور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذر يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآويه إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحيم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين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 قال يا نوح إنه ليس منك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهدين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمترهم ثم يمسهم منا عذاب نليل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل أصبر إن العاقبة المتقين وإلى عاد لخاهم مودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم علي أجرا إن اجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثُمَّ تَوْبَةٌ إِلَيْهِ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هود مَا جِئْتَ مَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَا قَوْلِكَ وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه يَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا يُؤَخِّذُهَا اللَّهُ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ آمُرَ نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ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 قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي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 فَلَمَّا رَأَى آلَ يَهوذا أَن لَّن يَصِلوا إِليهِ نكيرهم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَالْمَرْأَةُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ بَرَايِمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ وَاوَاكُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ وَإِنَّهُمْ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ولمّا جاء ادرسلنا لوطاً فسيء بهم وضاق بهم ذرعاً وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يومون عصيد وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم اطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا يصلوا إليك فاسر بأهلك بخطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء آرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سدين موضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاط عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقصة ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيم قالوا يا شعب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد فليَعْقَم أَرَائِتُمُ إن كنت على بَيْنَةٍ مِن رَبِّي وَرَزْقٍ مِنْهُ رزقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنُخَالِفَكُمُ إلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إن أُرِيدُ إلَّا نِسْلَاحَ مَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ ويا قوم لا يجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوحنا وقوم هودنا وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أراطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصريحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثموت ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 وما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم آلية مُلَتِّي يدعون من دون اللهِ من شيءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرَ رَبِّكَ وَمَا زَادُوا مِنْ غَيْرِ تَطْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 عطاء غير مجهود فلا تك في مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 لولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيتهم ينعون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا مما انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى به وهو مصلحون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 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون